بسم الله الرحمن الرحيم حم ما يتساءلون عن نبأ إلا هو الذي هم فيه مصدفون சய நமூ சு وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نِبَاسًا وَجَعَلْنَا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَطْحًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سِقَاءً وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ لنخرج به حباً ونباتاً وجنات ألفافاً إن يوم الفصل كان من تُنَامُ وَيَا وَفِي تِئَانِ سَمَاءُ فَأَنْتَ